بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا 117. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 118. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نَزَّل عَلَيكَ الكتابَدِ الحَبّ مُصَدِّقًا لماَا بَنَ يَدَيْهِ وَأَن زَلَ التوْراتَ وَإِجين م قَدلُهُ دَلّم النَّ وَن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 عَلَيْكَ الْكِتَابُ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ آيات آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وأخر آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَأَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ انِفِتَاحٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَتَشَابَهَ مِنْهُ يُرِيدُونَ لاتبعون ماَا تَشابَ منِه بتغ الفتنَةِ وَبنتغ أنْ تَأويلي لاتبعون مَاكَ شابَ منِه تأويله يعلم تَأولَهُ إ الله وَماَا يَعلملَمُ تَأولَهُ إَِّ الله وال الراسِقُونَ فِي النَّمَقُونَ آممَن بِ كُم مِ يذِ رَبِّنَا وَالظاسِقونَ فِي النَّذْمقُونَ آممَ بِ كُم مِ يذِ رَبِّنا وَمَا يذكر إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهب لنا من لدنك رحمة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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ان الذين كفروا لن تغني عنهم هم وقود النار وَألائِكَهُم وَقُضُ النْ كَدَأ بِآالِفِ العَوونَ والَّذينَ مِن قَبنهِم كَدَأ بِآالِفِذ دعوونَ والَّذينَ منِهَا قَدنِهِمْ بِذُنُوبِهِمْ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 وبئس لمهادا وبئس لمهادا قد كان لكم آية في فئتين التقتتا قد كان لكم في فئتين التقتتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٍ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي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 اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها, خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا النار الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا اله الا هو العزيز الحكيم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 وَنَخْتَلِفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ دَعْدِمَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ الله فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فانحجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن فانحجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم وَقُلَِّ نَوتُكِتَدَ وَأُمِّّينَ آسْلَنتُم فَإِن أَسْلَوا فَقدَهتَدَو فَإِن أَسْلَُوا فَقدهتَدَو وَإِن تَوََّ فَإِ مَا عَلَْكَبَلا والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إََِّّنَ يَكرونَ بِياتاتِ اللههِ وَيَقُتُلونَ النَّ بِينَ بِغَيْرِ حَِّ وَيَقُتُلونَ الذيينَ يَأونَ بِالقِصْطِ مِنَ النَّاس وَيَقُتُلونَ الذيينَ يَأمررونَ بِالْقِصْطِ مِنَ الناسَّاسِ فَبَششِرهُم بعََابِلم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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نفس ما كسبت وهم لا وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَن مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بذك الخَر إك على كل شيء قدير بدكَ الخَير إكَ على كل شيء قدير تُج الليلى فهار وَتج النهار في الليلطولجُ الليلى فه وَتُِج النهار في اللييل. وتخرج الحي, الميت وتخرج, الميت الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا ييتخِد المؤمنون الكافِين أولياأَمِ دون المُؤمننين لا دون المؤين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 وَاَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ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 يَوْوم تَجد كلّ نلَبسَّ عَِلَ منِن قَرٍ نُحبررات وَماَا عَمِلَك مِنْ, وما من سُء تَوَدُّ لَْ أن بَْلَهاَا وَبَنَهُ أَمَدَ بَعيدَا وَماَا عَمِلَك مِن سُءِ تَوَدُّ لَ أن بَلَها وَدَنَهُ أَمَدَ بَعيد وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله, والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإيتَوَّ فَإِ اللهَّهَ لا يُحبُّكافِرين فَإيتَ وََّ فَ إِ اللهَّه لا يحبُّكافِرين إِ اللهَّه طَفَ آدَمَ وَنُ حَ وَآلَ إبِهِيمَ وَآلَ إِمرعنَ على العالممين ان الله اصطفى ادم ونوحا والابراهيم وال عمران على العالمين ذريات بعضها من بعض والله سميع عليم ذريات بعضها من بعض والله سميع عليم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 انك انت السميع العليم الم ما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى الم ما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى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 ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار واذقالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين وَإ الطلَنت الْملكَتُ يَا مَرَمُ إِ الله نَصطَطكِ وَبَهَرَكِ وَصْطَفكِعَ لِساءِ العالمين يا مَغْ مُقُنتيِي لِربَبكِ وَسجُد وَبكَعمَ عضوكِعين يا نَغْ ذلكَلِكَ مِنْ أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم أَذَ الغَيبُِحيهِ إلَكذَلكَ منِنْ أنأَذَاءِ الغيبُحيهِ إلَك وَماَا كُ تَ لديهم إذُقُونَ أقُلَامَهُمأَّهُم يَخُدُ مَريم وَل كُ تَ لديهم إذُقُونَ أَقُلَامَهُم أيّهمم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وجيها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 وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر قال ان ربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني ضر قال كذلك الله يخنق ما يشاء قال كذلك الله يخنق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أني قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ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 واوبرئ الاكمها والاذرص احي الموتا باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إَِّ فِي ذَلِكَ لآيَتََّكُمْ إنِن كُتُم مُؤمِن إِ بذَلِكَ لآيَكََّكُمْ إِن كُتُم مُؤِّن وَمُصَدِّقَلِّمَا بَيْن يَدََّ مِنَ التَّوْرات وَلِوحَِّ لَكُمْ بعض الذي حرم عَلَيْكُمْ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 اذ قَالَ الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي و مطهرك من الذين كفروا ومطهرك من, ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه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 ذالك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقل ت على نَدُر بن أنا وَبن أنكُ وَونسا أنا وَونسا كُ فقل ت وَنَسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ وَنَسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلَ اللعنةَ اللَّهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ثُمَّ نَدِمْتُ فَنَجَعَ اللعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا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 يا اهل الكتاب لمتحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة يا اهل الكتاب لمتحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة وما لَن تَنزِلَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا, تعقلون أفلا تعقلون ها انتم ها اولائي حاججتم فيما لكم به علم ها انتم ها اولائي حاججتم فيما لكم به علم فلم لِمَتُ حَجونَ فيِي مَا لَسَرَكُ بِهيَيل وَلَّهُ يعلَمُ وَأَنتُم لا تَعمُ لا تَعمُ ما كان إِذراهِميَهود يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حَني فًَا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 إِنَّ أَهْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يضلونكم وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ يا أَهلَ الكِتابابِ مَ تَكفرُرونَ بآياتِ اللهَّهِ وَأَنتُم تَششهَدُون يا أَهلَكِتابِ مَ تَكفررونَ بآياتِ اللههِ وَأَنتُمْ يا أأَهْل الكِتابِ لمِتَلبِسونَ الحَّّ بالِالباق لم تَْلبسونَ الحَّ بالِالباطِدِ وَتَكمونَ الحّ وَآن تُمْ تَمون لم تَلبسونَ الحَّّ بالِباقِد وَتَمونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَقُطُوفَ الْأَخِرَةِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِهْنَا نَهَارًا وَطُوِيَ آخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ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 أو يحاجوكم, ربكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء, يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع العليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله العظيم والله ذو الفضل العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَّا إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بانهم قالوا ليس علينا في الامي نسيل ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الامي نسيل ويقولون على الله الكذب وهم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 ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الريم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الريم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 ثَُّ يَقول لِنَّ سِكُون عبَادَّ مِن دُِ الل ثَُّ يَقول لِن سِكون عبادَلّ مِن دُونِ الل وَلَكِ قُ رَبَّّانينَ بِمَا كُْ تُم تُعَّمونَ الكِتابَابَ بِمَا قُ ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 وَإِذْ أَخَدَ اللهَّهُ متَاقَ نَّبينَ لَمَا آتَيتُكُم مِنْ كِتابَابِوا وَحِكْمَه ثُ جَ أَكُمْ رَسُول مُصَدِّقُلِّمَا مَكُمْ لَ تُؤمِلَّ بِه وَلَ تَصُرَّثَُّ جَ أَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُلِّمَا نَعَكُمْ لَ تُؤِلَّدِه وَلَ تَصرَّه قال اقرضتم واخذتم على ذلك نصري قالوا اقرضنا قالوا اقرضنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دين الله أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ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 قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الضالين والله لا يهدي القوم الضالين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إَّا الَّينَتَابُ مِن بَعذَلِكَ وَأَصْلَحُ فَإِنَّ اللهَّه وَفُور وَحيم إلاا الذيينَتَابُ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 ان الذين كثروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تحبون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 كل الطعامكَحل الّبن إسرائلَ إلا ما حّم إسراائين على ننفس كل الطعاام إلا ما حّنا إسرين على ننفس إِللاا ما حََّّمَ إسراائِل على نَفْسه مِن قبللِأَ تُ نَزَّل التوْرا إِللا لا حََّّمَ إسْراائِل على نَفسه مِن قَبللِ أنْ تُ نَزَّل قُلْ تأتُ بالالتوراتِ فَتْلهَا كُ تُم صَادِقين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 قُ صدق الله قُل صَدق الله فَت بعومََِّ إدهِي محَن فَوم كان مِنَ المشكين تتَّ بعومَّ تَ إضه محَنثَومَا كان مِ المشكين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 فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من سبيلا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 وَأَنَّ اللَّهَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا إن تُطو فرَيقَم مِنَّ نَوتُكتابَ يَردُّكُم بَدَئ مكُم كَافِرين إ تُطيعو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 ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا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 فأَصْبَحْثُ بِِعمَتِه إِخْولا وَكُنتُم على شَفَا حُفْرَنت مِنَ النَّارِفَ أَن قَدَكُم مِنهَا وَكُنتُم على شَخَا حُفْرَة مِنَّارفَ من أَ قَدَكُم كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ لَْكُم آياتِهِ لَ عَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَنكُمۡ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوْنَ وَلَتَكُنۡ مِنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَدۡعُوْنَ اِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَلَتَكُنۡ مِنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَدۡعُوْنَ اِلَى الخير. يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف عن المنكر واولائك هم المفلحون واولائك هم المفلحون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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ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 منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضركم الا اذى لن يضركم الا وإن يقاتلوكم يلوونكم الادبار ثم لا ينصرون وَإ يقاتِلُوكُم يوّوكُمُ الأدبَاتُمَّ لا ي صَرون بُِبَلَْهِ مُذَِّّةُ أَنَ مَا تُقفُ إِلاا بحَابِر مِنَ اللله بُِبَتلَْنِ مُدَِّّنتُ عين ماَا تُقفُ إِللاا بحَابِرٍ مِنَ الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ بَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ كانوا يذكرون بايات الله ويقتلون الانبياء ابي غير حق كانوا يذكرون بايات الله ويقتلون الانبياء ابي غير حق ذَلِكَ بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء, ليسوا سواء من اهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله مِن أَهْلِ الْكِتابابِ أَّةٌ قائِمَةُ يَتلونَ آياتِ الله يتْلونَ آياتِ اللههِ آنا الَِّْ الليل وَهُمْ يسجدُون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فلن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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون مَثل ما يُ في قونَ في هذه الحياة الدّيا كَثَ لريش نَثَل ما يُ ف قون في هذه الحياتة الدّياكَثَ لريش كثَ لريح فيِيهَا صِّ أأَصابَ حرفَ قَْمِ تَلرحٍ فِيهَاصِّ أَصَابَت حَرْفَ قَو ظَلَون أَمْ حُسَهُم سَأهلَكت وَماَا ظَلَمَهُم اللهَّ ولكن أَ حسَهُم يَظْلمُون وَماَا ظَلََهُ اللهَّ وَ أَن حسَهُم يظلمون ياَاأَُهََّينَ آممَنُوا لا تَتَّخِذُ بِقانَةَم مِنْ دونُِكُم يأَُهََّينَ آممَنُوا لا تَتَّخِذُ بِقةَم مِنْ دونُِكُمْ لا تَتَّخِذُ بِقانةَمْ مِن دونُكُمْ لا يَأّونَكُمْ خَبَالَ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنونكم خبالا ود ما عنتم ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر أَدَبَّيْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَدَّيْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ أُولَئِكَ تُحِبُّونَهُمْ ولا يُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ من وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم اِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَاِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَاِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَاِن تَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُم كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَاِن تَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُم كَيْدُهُمْ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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْهَبْ مَعَ الطَّائِفَتَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلِيٌّ هَكِيمٌ اِذْهَبْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلِيٌّ وَوعلَى الله فَلَّتَ وَككلِمُؤمنِنُون وَوعلَ اللهَّ فََّتَ وَكلِمُؤمنِنون وَلَقدَدْنَ صََكُم اللهَّهُ بِبَدْر وَآنتُم أَدِلله وَلَقدَدنَ صََكُم اللهَّهُ ببَدون وَآنتُمْ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين, آلاف من الملائكة منزلين بلى. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنطَلِبُوا خَائِبِينَ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة الذين آمَنُوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسارع إ مَغْفَِةٍ مِروَبّكُمْ وَجََّةٍ أَْضُها السَّموانتُ وَالأَرضُُ وَعدِدة للمُتَّقين وَسَارع الذين ينفقون في قُونَةِ والضراء وَالضَّ وَالكَظِمِينَ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ ذَكَرَ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِبْ عَلَى مَا فَعَلُوا وهم وَلَمْ يُصِبْهُم عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ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 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ, فسيروا في, من قبلكم سنن فسيروا, في فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هذا بَيانُ للنَّاسِ وَهُذَو وَمَووعِضَةُ للِمُتَّقين هذاَا بَيانُ للَّاسِ وَهُذَو وَلَعِضَةُ للِمُتَّقين وَلَا تَهِنوا وَلَا تَحزَنوا وَأَتُمُ الألَونَ إِكُنتُم مُؤمِنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله اي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ْ حَسِبتُمْ أَن تَدُخُلُ الجَنَّةَ وَلََّ يَعلَمِ اللهُ الذيينَ جَهَدوا مِنكُمْ وَعلملَمَ الصَّابِرين أَنْ حَسِدتُمْ أَن تَدُخُلُ الجَنَّةَ وَلًَاَّ يَعلملَمِ اللههُ الذي جَهَدُ مِنكُمْ وَلاقدَد كنتُ تتَمَن النونَمَوْتَ مِ قَبلِلِأَ تَلقَوْهُ فَقََأَيتُمُوه قبل أَن تُم تَغُرون وَلَقدَ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 اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَلْبُ نْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَمَن يَنقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثواب نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نؤته مِنْهَا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 وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا انا وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا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 رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ والله يحب المحسنين والله يحب يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين يردكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سَنُقف قُ بالَِّذين كَفَرُ الرّعْبَ بِمَا أَشَكُ بالِلهِ مَا لَم يَُزِلْذهِ سُلطان سَنُقف قُ بالَّذين كَفرَر الرعْدَ بِمَا أَشَكُ وَمَا أُواهمُهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسَّنَهُ بِابْنِهِ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسَّنَهُ بِابْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا مِنْكُمْ مَنْ يريد الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اِذْصْعَدُونَ وَلا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَمًّا بِضَمٍّ لا تَحْزَنُوا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 والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعسى يغشى طائفه منكم ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه منكم وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شيء يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لك يقولونَ لو كانَان لنا منِنَ الأمْرِ شيءَيءَّا قُتِناهاَا هنا يقولونَ لو كانَان لنا منِنَ الأمْرِ شيءَيءَّا قتِناهاَا هنا قُلوكُنتُم في بُوتِكُم لَ برزَ الذيينَ قُتِب عَلَهِم القَطل إى مضاجعهِم قُكُتُم في بُلوتِكُم لَ بََزََّينَ كُتِبَ عَلَْهِمُقَطْلُ إ مَغاجعهِم وَلَ بنتَلَ اللهَّهُ مَا فيِي صُدُورِكُمْ وَلِيومَحشصَ ماَا في قُلوبِكُمْ وَليَ بتَلَ اللهَّهُ م فيِي صُدوركُمْ وَلِيومَححصَ ماَا في قُلوبِكُمْ واللَّهُ عَليمُم بذاتِ الصدور والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إن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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا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 لَا نَغْفِرُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَبِغَيْرِ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ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 وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَنْ ذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَن ذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وبئس المصير هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين أَلََّ أَصَابَتكُم مصبَة قَد صَدٍ تُمت نهَا قُلْلتُمْ أن هذا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتِقَالُ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ وَلَا صَادَكُمْ يَوْمَتََجَانِتَ بِئِدْن اللَّهِ وَلعْلَنَ المُؤمِنين وَلعلَمَ الذيينَ نَاافَقُ وَلَعْلَنَّينَ نَا فَقُ وَقِيلَ لَهُم تَعَلَ قاتِلوا فِي سَبِيِ اللَّهِ أَودفَعُ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ هُمْ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 الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فجرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين قل فجرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا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 يَسْتَ بِشِرونَ بنِعْمَة مِنَ اللهَّه وَكَضْلع وَأَ اللهَّه لا يُضيع أَجرَ المُؤمِنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذين من احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فاحشوهم فزادهم ايمانا فاحشوهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ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 ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا انهم لن يضروا الله يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم وُرِيدَ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ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 وَلَا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب ما كان الله ليضر المؤمنين على ما انتم حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليضر المؤمنين على ما عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من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 ولا يحسبن الذين يدخنون بما انتاهم الله من قضره هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يدخنون بما انتاهم الله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم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 سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْ لَهُ بِغَيْرِ باء بِغَيْنِ حَقِّوا وَنَقُ دُوقُ وَنَقُونُ ذُوقُ وَذادًا الحَر ذالك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الذيَّ نَ قالوا إِ اللهَّه عَهِذَ إلينَا أَلَّ نُؤمِنَ لَِرسُولٍ حتىَت يَأتَنَا بِقُرربان تَأكُلُهُ الن الذيَّ نَ قالوا إِ اللهَّه أَهِذَ إلينَا أَلَّ نُؤمِنَ لِرَرسُولٍ حتىَت يَأتنَا بِقربان تأكله النار.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 فإِن كَذَّبُكَ فَقد كُذّ بَصُولُم مِ قَنك أإِن كَذبُ كَ فَقد كُذِّ من قَك جااء بالبناتِ وَزّبُ وَْكتابمُنير جااء كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وانما توفون يوم القيامه وانما توفون اجوركم يوم القيامه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 لَن تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ لَن تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ م تَاقََّ نَأوتُ الْكِتابابَلَُ بَيلٌ النَّهُ لَِّاسِ وَلَ تَُّمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللهَّهُ متَقََّ نَأوتُ الْكِتابابَلَةُ بَينَّهُ لِ النَّاسِ وَلَكَتُمونَ فَنَبَدُهُ وَرَا أَظُهورم وَشْتَرَوا بِه تَمَلَ قَللَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلُوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لا تحسبنهم من العذاب ولهم عذاب أليم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 إن فِي خَلقِ السماواتِ وَالأَبضِ وقتلَ في النَّْلِ وََّهَار ل آياتِّولٍ أَنباب إ إن فِي خَلقِ السَّناواتِ الذيينَ يَذكُرون اللهَّه قِيامَ وَقُعودَ وَوعلَ جُُ بهِهِم الذيين يَذكُرون اللههَ قِيامَ وَقُودَ وَعَلَ جُنُ بهِهِم وَوعلَ فِي خَلقِ السَّمواتِ وَالْأَبْ وَعَلَ جُ بهِهِم فِي خَلْقِ السَّمواتِ والالأَب رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّارًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَّارًا رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أخزيته.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 سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك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 فَسَجابَلَهُ رَبهُم أنلَ أضيع عمل عامِ مكُم مِن دَكَرٍ أَث فسَجابلَهُ رَبهُم أنلَ أضيع من بَعْضُكُم مِن دَعض نَادُوكُمْ مِنْ دَعْمٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَأُوذُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَعَتْ وَقُتِلُوا لَا نُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَا نُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا نُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ لَا نُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ جَنَّاتِ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ حُسْنُ الثَّوَابِ والله عنده حسن الثواب لا يغرضنك تقلب الذين كفروا لا يغرضنك تقلب الذين كفروا في البلاد مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجري من تحتها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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله